رجزم من السماء بما كانوا يفسخون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضد عصاك الحجر فانفجرت منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كلوا وشربوا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على قعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من ضقرها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير